الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.